وياك يا خويا وياك يا خويا ذم برقوت من العالم و نوبته يا خويا يا عبا يا من اختار ما بيدن كل راس ذم برقوت وياك يا خويا برقب <تصفيق> تل انا زينب يبو فاضل ايختك خوب يتدريني عشيت وياك مني صباك وبيد ما فا رقيت عيني جنيت شمعك تيا <تصفيق> عباس تظوي بوال متسنين كبارتي وخوتك كبرت كبارتي وخوتك كبرت ما بيني وفاو بيني يا اخويا عشنا بدا دار النبوه بيها اكشفت الاسراء معنى الاخوه وياك يا اخويا وياك يا اخويا دم برقوبتك اخويا يا عبا, عبا لك يا خويا يا خوية. يا خويا يا, خوية. يا, خوية. يا, خوية. يا خوية. وصيت والد لك يا ابني يا عباس اليك يا ولي وصيها وصي الزين بالحرة أريد أنك فوليها لو داري الزمن عباس اختك بالك عليها ديري لها بالك و اديها لو نايبات البين تردف عليها وياك يا اخويا وياك يا اخويا ذمه برقوبته يا اخويا يا عبا ويك يا خولا <سؤال> <سؤال> <صفيق> <سؤال> <سؤال> ويك <أخو> يا خولا مخروج حسين نسيم عنا يريد الك <الكربة> يطلع ويل على <عالة> تروحي <يحن> ويا عليك عين هتيت من تتكفل اريد انك خويا اطفال والرضع والدايل صار احنا اريد المال ملك ارجع و ترد اريد و لا ابقى وحدي لا ظل فكر لا راي ايد اعلى خدي و ياك يا اخويا و يا اخويا دم برقوبتك <تصفيق> اخويا يا عبا خو دا پیا خو یا خو خو خو یا زینب ا يا عبا لا با اليك تفروط بي تي يا أخويا الناس يا عباس عرف النك راعي الغيرة و النوماس باشير لو رحيت عني أخافي علي الخدير ينداس مرعوبة بالبيتش فاكس لو فارقيتني والكربل بحمى من تلجبيتني وياك يا أخويا وياك يا أخويا دم برقوبتك أخويا يا عبا هيا أنا إختك ما بيد أنقل رأس دم برقوبتك أعلى يا أخويا أعلى يا أخويا أعلى يا أخويا أعلى يا أخويا الصوتية علي السعيدي التوزيع عامر الطائي أداء الرادود الحسيني سيد حسين الموسوي الكلمات للشعر الحسيني ضياء العقالي المونتاج عباس الساعدي